الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وعلى آله فإن أولى ما يتنافذ فيه المتنافذون وأحرى ما في حلقة شفاقه المتسابقون، ما كان لسعادة العبد بثيلا وإلى المعادي بليلا ذلك هو العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما فإن الله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ترفعه وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وإن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم فلا غر وحينئذ أن تقرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادة الملائكة بشهادة رب العالمين جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذا ليس بكل علم ليس العلم الطب إن كان من خروض السكايات وليس لعلم الهندسة ولا لغير ذلك هذا للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنما يقتل الله من عباده العلماء إنما يقتل الله من عباده العلماء أي أن العلماء السرعيون الحقيقيون الذين يتحفون بالأرخاص الصحيحة هم الذين يخشون ربهم ويتقون حق تقاتف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لذلك يقول الإمام سفيان رحمه الله تعالى لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم قد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن نفل العلم أفضل للنفل والصلاة والصيام وذلك أن نفع هذين لا تتجاوز هالمرء ونفس العلم متعدد فالعلم حينئذ أصول لأن الأمة بحاجة إلى علماء وبدون العلماء يمتشر الشرف وتظهر البدع وتتجاوز المنكرات حدود الوصف والخيال ونحن ندرك أن السبب وقوع الشرف في قوم نوع هو ذهاب العلم فهذا في البخاري من طريق ابن عن عطاء عن ابن عباك في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تدرنا آلهاتكم ولا تذرن ودا ولا تواعى الآية قال هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح حتى قالوا ليهم أننصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسي العلم الرواية وهي المخطوضة نسيخ العلم عبدوهم من دون الله وعطاها المذكور في الإسناد إلى هو القرساني جاء هذا مصرحا به برواية عبد الرزاق في تكثيره حين عدن يطبح الإسناد منقطعة لأن عطانا القرساني لم يسمع ابن عبد الله ابن عباب وقيل عن عطاها لأنه هو ابن أبي رباء وقد لازمه ابن جري زبعة عشر عاما وأخذ عنه العلم وعطاه ابن أبي رباء فمع من ابن عباب وإذا أبهم عطا فهو ابن أبي رباح، لأن ابن جري جري متخصص باللواية عنه ولعله لهذا خرج الإمام البخاري رحمه تعالى هذا الأثر ويحتمل أن يقال لأن من جريد رواه عن العطاء رواه عن العطاء فرواه عن عطاء الخرسان وعن عطاء ابن أبي ربع فهذا مسياق للأثر أنه فيه نفق العلم دب إليه مشترك وظهرت إيهم بالبدع وهذا هو للجاة الصحيحين أيضا من رواية عبد الوارث الدفاعي عن الضبعي عن أنت بن مالك رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أسراب الساعة يرفع العلم ورفع العلم ليس لأخذه من القدور حينما أن الله جل على به على الأبد وشرفه وكرمه بذلك رفع العلم هو بقضو العلماء جاء هذا مفسر في الصحيحين مصريقه كامل عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقضب العلم انتزاعا ينتزعه من قدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء الصادقين الورعين المتقين لربهم الذين يقولون الحق ولا يخافون في ذلك لومك لائم حتى إذا لم يبقى عالم لن يبقى عالم يقول الحق خليكم في علماء لكن العلماء ممكن تسمي العلماء الان نفسه في هذا يمكن أن يقسم العلماء إلى ثلاثة يقدر القسم قسم الأول عالم سرع يقول الحق الذي يعتقده ويصدع به ويجهر به ولا يقاتل بدون تحقب إلا مخطرة المصلحة الشرعية دون ضغط الواقع دون ضغط الجهور دون ضغط الجهات الرسمية الأخرى قد يسكت عن سيدي مطمئة أرجح هذا عالم ملة هذا عالم شرع هذا هو اللي ستظل عليه الأنظار ومنذ أيام قدت الأمة الإسلامية أحد علماء الملة الأورى الشيخ الذي صنع بالحق بدون تحقق في صحمن العقلة رحمه الله تعالى او احد او من هذا الضرب الذي نتحدث عنه القسم الثاني عالم صوفه لا تتحدث بما تملي عليها الصوفه ولا تتحدث بما يعتقد حقا بما ادى اليه اجهاده ومعرفته وخوفه من ربه وورعه وتقواه مثل هذا حين يموت ياخذ احد ولا يلتك إليه أحد فقد يفرح الأكثر لوفاته، في تريح الأمة من تضليله وتلبيده وتدليده القسم الثالث عالم جمهور عالم جمهور ويبتي بما يرى عليه الأكثر ويتمسى معاه وإنناك ورغباتهم فبالحقيقة برنامج ماذا يطلبه المستمعون هذا عالم ضلال هذا منحرس هو والذي قبله في الضلال السوى لا خير فيه فالعلماء يقولون احذروا فتنة العالم التاجر والعابد الجاهل فإن فتنة هما فتنة لكل مكتون قال سفيان وغيره من فتنة من العلمائنا ففي من اليهود ومن فتح من عبادنا ففيه سمعه من النصارى هذا معنى قول صلى حتى لم يبقى عادل اتخذ الناس رؤوسا سهال سؤاله بغير علم أظنوا وأظنوا أظنوا وأظنوا ظنوا في أنفسهم وأظنوا غيرهم فيا ليس ضلالهم يقتصر على دواتهم لكان الخطب أخف ولكن الظلالة والانحراف يتجاوز الوصف وفي البيت عبر الإعلام المرئي والمسموع عبر الصحب حارةً هؤلاء يتنصلون على الدليل الشرعي ويبحثون في المصالح والمساجر كأن الأجنة السرعية لا تفيد الشيئاً من ذلك فهي بمعزل لهم لا يناقشون في الدليل السرعي في الحكم الذي قاله الله وقال الله صلى الله عليه وسلم نجعلونا هذا على جانب حسن في قضية المصلحة والمفق لأن ليس عندهم في يمكن أن يواجهوا به الأدلة السرعية رافع بن خديد يقول نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وقواعية الله وقواعية الله ورسوله أنفع له قال رافع والخبر في صحيح مسلم في بعض المخابرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطوعية الله ورسوله أنفع لنا قد أختلف أنا والثاني والثالث في المصلحة والمفروضة لم ينبغي يكون النجارة الذي نمقد منه أنا وأنت الثالث والعاشر ما دوننا نتقبل الإسلام وإلى من نتقبل الإسلام. ونسأل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى الأدلة الصرعية ويصفف على لا تطبيق مبدأ المصلحة ومبدأة لكن الأصل هو الثاني فلا نجعل هذا بمنع عن حياتنا وبمنع عن تفكيرنا وعن أقليتنا فأرجع إلى الحديث السابق اللي أشارت إليه إن مشاط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل لأن إذا رفع العلم فالجهل في المجتمع على العلم نبكي إذ قد انترس العلم ولن يفقكينا من هروس ولا تسمو ولكن بقي رسم من العلم دارس وعما قليل سوف ينطمس الرسم فآنا لعين أن تسيل دموعها وآنا لقلب أن يقضعه الهم فإن بتقضي العلم سرا وفكسا وتضيع دين أمره واجب حكمه ومسائر الأعمال إلا ظلالة إذا لم يكن العاملين بها علم وما الناس دون العلم إلا تبعو نتهم من الزهل لا نتباع فيها ولا نتهم فهذا أوان قبض للعلم فلينح عليه الذي في الحب كان له سهم فليس بمبص العلم كذرة قتبه فماذا تفيد القتب؟ انفقد الفهم أما قبضه إلا بموت معاته وقبضهم قبض له وبهم ينمو فإذا ثبت الجاهل حدث بعد ذلك ما يزمي قلوب المؤمنين يشرب الخمر ويفشو الزمن فهذه إثارات ومراتب إلى غيرها إثارة إلى ما يفتن أخلاق والأعرار وإثارة إلى ما يفتن العقول وحينئذ يكون الناس بلا دين بلا مبدأ بلا عقيدة قال سعيد بن جغير رحمه الله حين سؤال مهلك الناس قال علماء علمائهم لأن العلماء قوامون بالقف يقولون الحق ويقطعون به ويأخذون بالأمة إلى إزها وإلى كرامتها وإلى رفعتها الثلاث أهل الجهل والضلال ومنحركين فأنهم يأخذون الأمة إلى الظلم والإرسلوار الأحضان كالسفقاء والمناتقين والأهل البدع والضلال والمنحركين ولذلك موت العالم سلم في الإسلام لا يسبت عيسيهم مختلف الليل والنهار وبموته تموت في آم وعندما دخل بعض الثلاث إلى المقبرة قال المدينة خارج الأسواق أكثر وفاة من الذين داخل الأسواق وضياء دينهم ومبادئهم وعقائدهم ولذلك أذيك وأعوان يقرحون لموته عالم ويذخرون منه بخير الله منه فحين توفي الشيخ الزاضل تحدثت معه الجرائب بتبجع وبكل الحياة وبتالب والفترة وبمعلومات لا حقيقة لها في دنيا الواقع ولا رصيد لها من الصف اهدم له والكلب عليه والحديث أنفر الفتاوى التي لم تفتر أصلاً ولا جرى لها ذكر في كتاباته ولا في مجالسه وفي بعض المقولات الكاددة في جارة تلبسات ولا عجب من هذه الجريدة المستنعة في الجريدة بالوطن هي منبع للكادث في كثير من أخبارها وفي كثير من مصنقيتها ولكن لا ننصق من هذه الجريدة أن تثني على السيط وغني بما ساء الله من العلم والسمعة الطيبة عند الأخيار لنمدأ أسرار وعن سنة هؤلاء وإذا فت مدمك من ناقص فإذا هذا تجيب أني كامل هذا الجريدة ساقطة شكريا وهي ساقطة أيضا مصدقية في معلوماتها وأخبارها يرضى في أحضارها الأسرانيون المحتفلة الظلال، وهؤلاء هم جملة من كتابها ترى دائماً يتحدثون عن قضية بطاقة المرأة عن سنة المرأة وشها عن الخلاف يجعلون من الخلاف تمريراً للمسكن السنة ترى أن الخلاف كثيرة عن بعض علم أهل الضلال ومحارفين شيرة لبعض رؤوس الضلال في هذا العصر يتنبس على الناس وحين يموت من ي... كان يواجههم وحين كان يبجع وارأهم وضلالهم يفرحون بذلك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وضحكون وإذا مروا بهم يتغامضون ولن قلبو إلى أهل القلب فكهيه ودراوهم قال إنها أولئك الظالمون وما أصلوا عليه الحاضر اليوم الذين آمنوا من السفار يتحكون على الأرائ في أنجرون هل سمن السفار كانوا يفعلون؟ نتاقلات هذا رحب ديار لحب الإسلام. الميناء. قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا ولا تقبلن ولا تبلغ عند اللقاء كانوا قد رجعوا من غزو تبوك وكملون مع رسول الله صل الله عليه وصحبه فحين رجعوا كانوا في تناس الطريق وكانوا صحابة من قبل قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء لأن الغزو والصحابة أرغب بطونا ولا تقبلن ولا تبلغ عند اللقاء أنزل الله جل وعلا سورة بالله وأياته ورسوله كنتم في إذا تعتبروا أرسل الله جلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالسلمة ما يرسي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة وهذا الحديث متفق على صحته العالم يموت يموت بموت ولكن آن ولكن الأعني هذا أن الإنسان يستثلم لذلك. والإنسان يعتقد أن العلم قد مات ونجدين قد ضاع هذا دين الله الله أغير على دينه منا ولو أراد أن ينصره بدون جهد العباد وبدون عملهم سنصره الله جل على يتغنظ العلم أو هو أقرب ولكن الله سلا على يبتني ويختبرهم فتصير في ذلك السنن الثرائية والسنن الخومية فأما كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النصر عن فرام ولا عن ذلوس تحتجون ومجاعدة وخبر بعد دماء شهداء وحياة علماء بعد قرض من الألطان وتكريد في الأنفس وذهاب للأموال فهؤلاء يهاتلون للحدث مرتين ونبيه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة الى الطائف ليقلفوا اهل الطائف بالحجارة سيغمع عليه فلم يفق الذي قرم السعالة وحين رجل يدخل مكة رفضوا فلم يدخل الى في جوارها المطعم بالعدل ثم بعد ذلك ضاق ضاق في قومه درعا وخرج من مكة الى المدينة والناس كله جيد صلة بالصلاح ثم بعد ذلك أدن الله سلع الله بالعجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم والصحابه. فبدأ أن لا تصل في الجيه كئا وأدى الله الجملة على بالجهاب وكتال التغرى قاتموا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيهم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لدينا العقل من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجلزة في حياء بواهم وغيرهم الجلزة توقفنا على الكتاب أما من المشكين في حلقة الجلزة يجب عليك الدخول في الإسلام أو الخيط فقد جاءت قتال الرحمن السلام بن جماعة خسام العطية على من الجرش عارف عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب الشيك حتى يعبد الله وحده او لا يعبد ودول على رضى تحت ظل ربي ودول على الذله والصغار على من قالتا امرا ومن تسبه بقوم فهو منهم فعل الذله والصغار على من خالف امر ففي ثم في حديث صفوان الله لنه مطلع صفوان بن مسلم عن سعليم بن عامر عن ثمين ابن أوسن عبدالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبلغنا هذا الأمر نبلغ الليل والنهار فلا يكرق الله بيت النذر ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل حزا بعز الله من الإسلاح أو ذلا يذل الله به الكفر ثم بعد ذلك تقر الناس في دين الله أفواجه والحق الأفواج والحق منصور ومنسح فلا تأجب هذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حبه ولأجل ذاك الناس طائفة ثاني ولأجل ذاك الحرب بين الرسم والكفار مجرام الوراء فجلان لكننا العقب لأهل الأخذ هذا هنا كاتب أدى إحنا نتحدث بهذا لا نتحدث للمجرد البركة أو لمجرد التنى على الشيء حمود رحمه الله تعالى صدّع علينا كآبيب رحمته إحنا نتحدث لنخلف هؤلاء في العلم والعمل في الدعوة في حاربة أهل الجدع والضلال والمنحرفين، نتحدث لنهدل السباب جهود هؤلاء العلم واولياء الدعوه واولياء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واولياء ذني اموالهم لان العلماء لا يسقون عنها الاخرين ولا يطغون عن جهود الاخرين والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الزكاه الى ثلاث اقسام لاديت ما جبل ثلثا كانوا يطول عن انس خالد صلى الله عليه وسلم شاهد المشركين باموالهم وانفقت اموال فلقتهم النصران احد الجهاد وهو ثلث من الجهاد والجهاد تمثل باللسان بالكتوى بالعلم يتمثل بالقلم يتمثل بالإعلان الغرع وفي كل شيء فالإنسان على قد رفاقته يبدو نفسه لهذا الجيل ويتحدث في موطن الأمة بحاجة إلى الكلام ويبكت في موطن الأمة بحاجة إلى السكون ولا يكون كالكتبان ينطق بالباطل ويبكت على الحق النوع الثاني من هو على الجهاد في هذا المال فهو قلت في الجهاد الجهاد يقوموا الى بالمال وحين شاهد عمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ميت العثرة ما قال عنه ابن صلى الله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم والجزاء من جلس العمل والجزاء من جلس العمل تبذل تجلس يا سلعك الرحمني نفسي رقيقة فالأنت غانية على السفلات يا سلعك الرحمني ليس ينال فيه من في ألف إلا واحد متنان الجنة طيدة ولا يتقلها إلا قيد الجهات الثالث ينوع عن جهاد جهاد النفس تجاهد نفسك وتجاهد غيرك تجاهد السفر والمناسقين وآهل الفجع والمنحركين كلنا نحفر فعلا أيهما أفضل الناس يعلن الزلة أمر الصلاة والقيام على ذلك. إذا صليت وقمت هذا لنفسي إذا صليت وقمت هذا لنفسي إذا تكلمت فلا عن البدع هذا للذين إذا عن البدع هذا للذين إذا تكلمت عن البدع هذا للذين إذا تكلمت عن البدع هذا للذين إذا تكلمت عن البدع هذا للذين إذا تكلمت عن البدع هذا للذين إذا تكلمت عن خيل وقال من بعض السباب أو عرض طريق الجوال ثم تلل تطعن في الآخرين حتى لو كان هذا الصحافية أو كان أصله من حرفة لا يجب أن تكذب عليه أبدا وثبت أن هو الذي تكلم كان من حقك أن تباتع وأن تذفع عن عرض الأخير ولا يشفع لك كون هذا محرفا طبعا في بدون أي مسوّضان عندنا لن نأتي في آجاله الحديث عن الآخرين لكن في علم ينادى الأمة عن مزارع الضلال. فحين يموت العلم يرفع البيدق رؤوسهم بدون عن الإسلام عن قضايا الإسلام بدون علم دجال وغلاء ونيران. من الواحد لما يعرف ما يعرف كذا يصلي ولا كيف يصوم. وقبل القضايا لو جمع لو عرض على مرا من عمر ذي وعده جمع لها أهل بدء. كبيرة ما كل نصوة شروط النقل وهي خمسة. الخط الأول العلم العلم أو فيها كان جلادان. يتمثل العلم في أقصى المتسلم. حتى أن يتمثل العلم ب بحال المتسلم عنه. الخط الثاني الإخلاص. إنه قد ينصر الله الدين لهذا الرجل لا يكون مخلطاً. لا بالعذاب وغيره يستفيد منه. لا في السماء تغيبه للأقارب وتطلق نفسها. أرجعك الصحيحي حجل هريرة ورسول الله عليه وسلم إن الله لا لنغيبها البدين بالرجل الفاجر حق الثالث العدل حق الرابع الإنصاف وفحل بالإنصاف أكثر حلة زينة الأعقاق والكتدام حق الثالث الرحمة بحيث ترحم الآخرين لا تأخذ بالربي عليه ولا بالحديث عنهم مجرد تسبيع رغبتها أو تسبيع الحاضرين تقصد لذلك أن تنفر الحق وأن تذب عن أعراض المؤمنين والمؤمنات ويكون وأن تكون راية الحق هي الأعلى وراية الظلام هي الأسفل وهو هي السفلى ولا تقصد من رائزاك لا ريان ولا سمعة ولا تتجاوز ما أمر الله به فتصل الهدد أكبر من السحق وتقلل من شأنك أنه لا يعنيك طبيقا الحديث عن هذا الموضوع يقول وكذلك الحديث عن حمود وحمد تعالى يقول نحن لم نعطينا حق في هذا المقام حق علينا وعلى الأمة الإسلامية السبيرة ونسلمنا أنه قام في موطن نخاذل عن القيام بالحق ونخذل عنه كثير وصدع بالحق والأمة بحاجة إلى كلمة الحق والأمة بحاجة إلى أن نقول لهذا هذا حلال وهذا حرار بحاجة لمواجهة أهل الفدع وأهل الكفر والمرتبين من قال لهذا فلو علينا حق أن نزمع عليه وأن نمده ولا سيما نرى إذا مات طاغو أو مات مبتدع أو مات ضال أو مات مغني نرى إشادة في الصحب على مدار أشهر وإلى الآن الصحب ستتذكر موت ومتلزوم ستدفل قبل النولد ومنذ عامنا نتحدثنا في هذا المقام لنبيع المجيل الذي هو للأوساق في عدد الحمد الزلايين إلى الآن أفضل تذكرون ذلك أخبارة، تراجلها، كتبا وماذا نحن نتكثر ربع ساعة تترجم معنى ومن القرائح هو مبت من وجه مبت من وجه آخر حين يتوفى المغني طرال خاص ببعرف صعب لتحدث عن الشيطة عمود رحمه الله دي كلاماً لا لي تحدثون هذا الصعيب عن الكفع نعرض الأموات وما يستلنون من قول صلى الله عليه وسلم لا تتوفى الأموات لأن الأموات صعب لإنه قد أفضل مقدمة. لأنه مغني لأنه له كتر خبيث ومنهج خبيث وحين يتوفى العلم لا حرمك له لأن هذا يحضب بينهم وبين الكهواتهم هذا يروز لتدعهم ومحرافاتهم هذا العدل الذي تكون به الصحف العام هذا الصحف جسلطر وسطرين ثلاثا أصف عيفة الوطن الكويتيه هي خير من تحدد عن الشيخ محمود رحمه الله عيفة أو جريدة الوطن الكويتيه هي خير من تحدد عن الشيخ محمود رحمه الله العنوان وخاة الإيمان قد لعنوا بسلام جيد وبسلوب رائع وبثناء ويعجوا بالمزيد وكان الأولى به الصحفة الزاخنية ولكن الله سبحانه كل جل على يرزقنا الإخلاق في أقوالنا وأعمالنا انظر ماذا عند الإخواة هل أخي يقول مصحة حديث؟ هل أدلكم على اسم الله الأعظم بعاء يونس صلى الله عليه وسلم كانت يونس خاصة قال لم تسمع قوله تعالى. ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين في مساعدة بضرب أربعين مرة ثنات في مرض في ذلك أعطي أجر الشهيد هذا الخبر منكر ولا يصدق هذا الخبر أكرر إليه بتجليه سبحانه وتعالى في تفسيره لا يقول له شهيد الله لا في لا أقول له الصعفي أصلًا كميت أكثر من أربعة تفسيرات إذا كان منيع للقدر والفضل لا جات الصحيحين حديث أبي هميرا أن الإنسان يتضر على النجاة أربعة وذهب إلى هذا أمور العلماء سيرون الأفضل على التكبير أربعة على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم وذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين والأمم المتبعين إلى نشرأ الجيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون خدرهم كخدر عامة الناس وخبر عليه خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسع وهذا آخر ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة خمسة هذا خبر في مسلم وكبر النبي عليه رضي الله عنه على سائِم خميس وهذا في البخاري وغيره وكبر عليه رضي علي الله عنه على بعض الصحابة سبعة وهذا رآه البيهقي وغيره بحاجة قوي وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة 9 وقد ذهب إلى هذا الإمام مقيره حتى يرى أنه يزيد صلاة على الفضل وأهل القبر وحين أتى الرجل إلى سعود قال إن أمراءنا يكبرون أكثر من أربع فالسكاد فقال كبر ما كبر إلى لا وقت ولا عدد وهذا إثناده صحيح إلى عبد الله بن سعود رضي الله عنه لمستعد منها متعالم من العلماء لو قدره ومسانته في المجتمع ولو جهود أي عليه أكثر من أربع ويزاد في ذلك ويقول لن أتعلم في ذلك لأننا كاهل لأ يسودنا الطفل وبين العالم هذا أربع وهذا أربع كيف ينبغي لهؤلاء أن يقضى العلم ويقضى الحق في مضانبه ويتمعن في السنة الثابتة في هذا المقام وليسو هذا في ذلك لأن هذا ظلم قد يكون الإمام من آل العلم ترى الاختصار على أربع جنان على رأي جماعنا العلماء هذا ممكن لك بعض الناس لا يرى هذا الرأي وليس عنده خلقين عن هذه المسألة ولكن ما عنده حكاك ثم لو لا يرى الرأي الأول لما يبحث أكثر يصل على الأسارة ثابتة وشديرة جدا بالباب وقد تنبع عن علي رضي الله عنه أيضا أن يكون يتنبع على المهاجرين سببا وعلى النصار أمسا وعلى عامة الناس أربعة ولا شار في هذا الوقت كثيرة جداً ينظر فيها ويطلع عليها حتى يُعطي العلم قدراهم ومسانتهم وعزتهم لأن لا هذا من العالم لا يخطي قد أكثر بن في مسائل حيث بمعكوم ومسكة غافظة تدع عصمها لعلمائها وإنهتهم لكن العالم من عدة أخباؤه حتى إلأني فرضت إياه كلها قد المرأة نفلاً تعدى معايبه ومدام بصوله مضربة على صرحة السنة فهذا إمام لو قدره مكانته لما علصوم بعض عشر السنين، الإيمان لو قدر ومكانه باحترام وتقديره وإعطائه ولو شيئا قليلا من حقه. يدعو، <تصفيق> يدعو تفكر الزواج يدعو. أنا في أسئلة، أنا لا أفكر في ذلك، عن لا في أنه لا أرد بذلك، أنا أحاول أن أجيب عنه. لا أفكر في أن السفاح الزوجة إذا كانت حائرة، بحيث يكون السفاح بين. صغيرين بين حشداً حتى يقريا شهوته. لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم في الصحيح. أي إلا النكاح هي الوظة. صدق إشراقته. كل شيء الوظة لفرض هذا، يستندوا وابتعدوا عنه. إذن قال لجوزنا حج لشق من أجل المال في عقيني فيه والباقي يقول لي فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليأخذ فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليأخذ من حج ليأخذ, ليأخذ هذا ليس له عند الله من حظ ولا مفيد ومن أخذ يحجع لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بأخذ المال ولا يريد هذا المال يريد الله والدار الآخرة ولكن يستطيع أن يصل إلى أداة هذا العبادة وإلى هذه السعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال وهذا لا حرج عليك ذلك ولو جاد المبلغ ألا في طول إذا خسرت المرأة من الحي قبلنا السؤال وهذه ساعة سفر للصلاة على البيت ومين ندر فبهذا لأن هذا يسم يشد الراحل المنه عنه خبات الطعي عيد حيث نبي هريرة ومسجد سعيد عيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجدين مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد هذا ومسجد الأقصى ومقصود أن نايع تجاهها أي لرقعة معينة تؤفد لجاة فيها أما في لسجد الراحل طالب علم او زياره مريم او الصلاه على مريم أو غير ذلك فلا حاجه الى ذلك لان لا يقصد يقصد بصعه معينه مقصوده لذاتها ولا يفرق بين أزورو في فرق بين انني ازور في المسجد او اني اجي اصلي عليك المسجد لا فرق بين هذا وذاك فإن قال قائلا ذلك يو يثبت ادم من الغرب فنقول الصحيح انهم اقصدوا ذلك ولكن لن يمكن فعله إنه ما ان سافر المرض يذهب يصلي على ان قلنا والاخر التاسع والاكث الا وقت كل عليه ذم وانتهى امره قياس لو كنت في وادي في مدينه حائل او جارس في الرياض او وادي سحق في الرياض وهو عايش في براتك وادي في الرياض اليس هذا استقرار نصات عليه العالم ينزلك الوادي ويفارق بين هذا وذاك الصراحه كنا وضعت مناكير على باطريا تسعد الغصن إذا كان خطة حجز مناثير، إن لم أوفق إلى الحضاتر، حلا تعيد الصلاة ميت عن الغسل، فإذا كان مناثير بحقي وثنية، لا لا لا أمره بعده غسل، لمن أمرها إزالة مناثير، أتقلت فتعيد الوصول إلى آخر، الوصول السابق مجزي، ألف يقول أنا موظف الحكومة يسلر ألفين وستين ريالاً وأنتم مع والدي وليس علي ديون والحمد لله ومبارك في مالي هل أنا مني أم تقير أفيدونا ثم هذا وضع بين قوسين يقول أنا متزوج ولي ولد طب أنا لا أسأل سؤال أسأل الحكم إلا يرحل اللهم في ذهنه أحسامه تعلق أسأل آخر أنه فقد أسأل يقول أنا الله يغنيك من حوله من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوث يومه وليلة لأنه نحيظه له الدنيا بحداثه هذا رجل، لأنه في كتايا وفي غنى وليس عليه ديون ما يمكن نقول عنه بأنه ثري. حجم هذا القاتل الذي لا يبر سوى ألفين وستين ريالا لا يكفي إلا لأكله وشربه مع أولادي ومطريف بعض الأشياء كثارة والسلفون ونحوي ذلك ولا نحكم عليه بأنه فقير. لأنه سنقل بإحتاج إلى الآخرين مثل الزكاة، مثل الزكاة، مثل الزكاة لا يملك أو يملك قوة ولكن لا يملك طريفه وتكاليف الحياة المتعبة في هذا العصر هذا نقول عنه بأنه مستوع الحال ليس يفدي ولكن لكن الله يغني الغني النفس والغناء الشرقية وليس دي سقير، هو نسوء الحمد الأخ يقول ما حكم ما يسمى للشبتة، لو عملية، يتفهم بعد خطبة وكذلك ما يسمى في أصباحه، أن يتقدم ليلة العرب، في أيضاً الدبلة الزوج والزوجة، ويهدي حدهما إلى الآخر خاتماً وأيضاً تقريباً الورد، أنكم معه وآخر فغير، تفقيتنا الزوج والزوجة، أرش منكم البيانة المقارنة أطلب من الله سبحانه وتعالى خاتم كتاب حول موضوع الزكاة. أبدا من الله سبحانه وتعالى هذا غلط. مو بيعني شيء آخر. أطلب من الله سبحانه وتعالى خاتم كتاب. أريد خاتم كتاب أنا. لحسن. السؤال غلط من الله. أطلب من الله سبحانه وتعالى كتاب حول موضوع الزكاة. جاء عن ابن أبي الله. الصحيحة. ألقى عدة أسئلة. وهي في مجتمعنا. ونعيشها في واقعنا حدث أولا عن ما يسمى التبكة التي تكون ماذا الخطبة يعني لحج المرأة حتى تتعلم أن المرأة لكلان دون الآخر أجد أن هذا نسأل أن يمسي هتين الجاعة أولى بمثل واقعنا بمثل واقعنا لا يمكن أن نجعلها هذين الدليل على ذلك أنه لو لو أنه رطب وليه لا فيما معلم المرأة لكنها سيئة يأخذ هذه الشيطة هيك أن هذه هيك يحرم أخذها لأن العاد في هدى جيتا تلف يقي ثم يعز في طيئة ويحرم على الصحة الحقيقة لا لا, لا, لا, لا ما لأ نبي هذا المثميه بالحقيقة على وطعنا الأصل أنها هدى وهدى لأنها لا تعملون تحسن الهدى ولا تعملها بها تعملين بمجرد حجز المرأة عن الزواج لكي يقولون هالا مفتقية لسلسة الخطة يبقى امر اخر حيث توضع يجتمع اتموعة من اهل الرجل من اهل المرأة واتبع عن حشان وخذلك لا ارى لهذا اصلا والاولى الاجتهاب الاجتهاب هذا وارى ان الشبكة توضع اهلتي هدية ارسل ارساله لا نتشبه بالنصارى حيث يبعون الزبلة وخاتم في المرأة اللي بيانة خطوح انا اصبلها طبعا للمحادث المصارى أجب الإتعاد عن لا ثلاثة ما يسمى بإصلاح أعتقد أنه في العرف منذ العادات أجب أن تكون بهذه الإصلاحة بدليلاً أن لوحة القلاق كما هو قلنا الآن يارفع بها ثلاثة إتجوى الجبلة وما يتعلق بذلك فقال الورد ويكون مع ورقة صغيرة يستطيع اسم الزوج والزوجة هذا من العادات المصارى على العادات المصارى للسعاد عن ذلك يانبغا نعكز بديرنا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نركني هؤلاء، ولا نتسبأ فيهم ومن تسبأ في فهمهم وقد جاءت الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نتسبعنا السلام من كان قبلكم كبراً بكبراً وذراعاً بذراع حتى دخل في حرب دخلته. دخلتهم اليهود الآن والنصارى يحنفون بتسببنا يسخرون منا ونحن الآن لتباع بالتسببه منهم ونسخر بمن قبّق هذه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا انعكاس في المنوازين انعكاس في التطور خلل في سطرة حيث أن الإنسان يرى في التسبب الكفار ومع ذلك يعيب على من تمسك. بالسنة ثم يقول هل يفعى التبهر للتعزياء أنا أقول أبعث بذلك إذا ما ليرف عده وإذا أتابعها. أنا بتابعها. سون عزة عبر الهاتف. عزة وذاهبي لي مستغرب. هذا من تواصلوا من بعضهم لبعض. ماذا إذا شكت ورقة بمقدار الظهر؟ شكت ورقة. نقرات وها. يمكن النظر فيها. جاء لجابة عليها. وصل علينا بورقة بمقدار رفع. أخي أسأل عنه طبعاً السلام عليكم و السلام عليكم و السلام عليكم هذا هو أنك مباشرة في مستقر و في العالم سبحانه ذلك سبق الحميد عن هذه القضية بالكلام المطول أنتم مراجعتنا السبق من أسلطا وما خلق ذلك في كتاب الألى إن نصر الله قريب أعلم وشارك كثيرة و للحمد أصبحت ذلك فيما أصبحت طائرة فيها شبعة هل تأجمعون فإلى الجحيم إن شاء الله تعالى قبل الأن فأصبحت طائرة متجدت و في أسلم فيها أحد استطارات كثيرة والله الحمد لله يا مبشر كثير. عادة نسمعه في الإعلام من سسلان، سلان أو لاخ أو صاعد أو غير ذلك. قالوا بس هذا ولا حقيقة له. وانعكس عبود المؤمنين وأزمة نح ذلك. الخسائر الآن كثيرة التي نجح في السفرة. خسائر مادية وخسائر معنوية وخسائر نفسية. خلاص هذا بولا الحمد لله تأو ونحن نراهن على ذلك إن شاء يراهن نحن مستعدون لذلك في دبع السنين بإذن الله تعالى فبدت في ذلك الخلافات وقالت في ذلك الحرب طاحنة بين محالف الصليبي المسمى الشمالي تعالى الله بأسهم بأسهم بأسهم بأسهم بأسهم بأسهم بأسهم بأسهم بأسهم قبل الأمس وقتل بالأمس أيضا أخوه نحن سامة عود غلام خان لا زال الفتس والقتل بهم وصلى الله عليه على إذ ذلك يزيدهم وهنا على وهنهم وتتفرقها ودائما ننحل الله في دعائنا وقلوتنا اللهم من الأرض أردك السماء في البشرة تحرق اللهم ما كان لامريكا من قوة في الأرض تدمرها وما كان لامريكا من قوة في البحر تغرقها وما كان لامريكا من قوة في السماء تأفقطها أنا أقول سلام على السلام، بعد أن يقول إلى حج حجة, حجة نسل هل يرجع يوم ولد أمه الحج حجة وهذا الحج مسرور لجمع الذنوب. نعم الحديث حين قرأ صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع من حج فلم يبتق ولم يبتق رجع س يوم ولد أمه هذا عمر شربوا أنتم ولا خلاف في هذا بين لأمة المحققين قالوا اهل الحاج يقول مكفر لسبائر الذنوب هذا ظاهر المخصوص قررت فيار الإمام بن حزم بن فيمية وجماعة فلعله الأقرب لا أصدر قالوا السعادة لا يكفر إلا الصغير الصحيم هو كفر الصغير والسبائر ألا تقول له الصحيم سعى أه... الحبيث تعلم لغة أقوم لأنه متوى وألا لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تباك علينا كفر صلح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتعلم لغة يهود وقال أني لا آمنهم دحين صحيح وآخر شيء أيضا نحن مرتين استخدمنا على التصوير في المكتب الحكومي استخدمنا استخدمنا شخصية علمنا يشتري بعض أدوات على حساب الصندوق المكتب نقول إذا كان يستخدم على التصوير بقدر شراء الأدوات هذا في هالي مقابل هذا مقابل هذا وإن كان يستخدم على التصوير في المكتب ولا أستطيع أن يغطي قيمة التصوير لنفس كريمنا. ألا لا سنرى منع هذا. أنا أخذ السرية الركعة الأولى والثانية هل يقرأ القراءة الثالثة؟ يعني يسمون أنا معموم وهل يصلي وهل المسلم يصلي له ويتحور في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ هذه السرية الركعة الأولى والثانية يقرأها الثالثة. ولا لا لا يأخذ يعني بعد الثالثة والرابعة. صحيح رسالة الله يأخذ على هذا. أما بعد الأولى والثانية. ومفعه والسورة يقول صلى الله عليه وسلم ومقل الله عليه وسلم من قرآن وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم عليهم على التفارق الدنيا ولا عندي أنا متواسرة وقولوا هل المصلي يصبح لو يستحضر في صلاةه نحن الجنة وعذاب النار المصول أن المصلي يستحضر في صلاةه ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يؤذي وماذا يصنع والله عليه الاستغفار من عين الجنة سؤال النار ولم والن يشتغله عن صلاة فلا لأ ردي و... و... و... في ذلك فمن اشتغلوا هذا كان يصح إلى أذية الشيطان جثب من عين الجنة ثمثب من عين الجنة ويتطلع وتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يصح ولا أدري وعهد بالنيل أن تصلّى وجنّة نقل السلام عليكم ورحمة الله لا أدري ماذا هذا أنا هذا شك إن هذا ضر من راعي الشيطان بكثير من الناس أنا خسر صلاي خسر من الجنة خسر من الجنة لبنيه الوضوء حكم الصلاة ولا أعلم تم تلك المدة حين أني كنت أن جاهل في هذا لما أدلنا الأمر رجل جاهل ولا حرجه عليه في جاهل ثم قالوا بنية الوضوء يعني قصر يترفع حدث لا يويد من يترفع حدث فالصحي أن صحيح صحي ولقيم أنه جاهل يأكد الأمر رائع والله طال علينا نقص على هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد